উল ইনলান হুম হুম আমরা হসলায় সদর করু আসলায় করু এ নান করু বিনোহ لينَ رتَّدُّ عَلَى أَدَبَرِهِم مِنْ بَعِمَا تَبَيَّّنَ لَهُُ الهدَ الشَّيْ قانوا سَوََّلَ لَهُم وَأَملَ لَهُم ذَلِكَ بِأَنَّهُ قالَاُ لِنَّذينَ كَرِهُ مَا نَزَّلَ اللَّهُ تَنُطيعكُمْ فيِي بَعضِ الْ والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأببارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم হি ব্লী নী পুবী নবলা অব্বানহু